استمع واضبط الكلمات بالحركات المناسبة لها كما في المثال سلام صباح مساء لقاء خير كيف حال سلامة حافلة دفتر سامي ساعة أكتبي قولي كتابي عيسى قانون حاسوبي نادي صديقي